والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهلوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منك فآذوهما فآذوهما فإن تابوا وأصلحوا فأعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم إنما التوبة على الله من الذين يعملون الصور بجهالتهم ثم يتوبون من قريب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 كأعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترفوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدعل الله فيه خيرا كثيرا